وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أغسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوا صلاتك ولا تكن ولات وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريق في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا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 ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا